السموات والأرض ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون لا إروج عنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلم يا أيها الذين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 أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب، فأصدق وأكم من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.